الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام فهذه الحلقة الخامسة من حلقات من أحكام القرآن الكريم يقول الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا يعانو عهد الظالمين يقول الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم أي اختبره وإبراهيم هو ابن آزر وهو خليل الرحمن سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على إبراهيم يقول الله تعالى إنه ابتلاه بكلمات وإذ هنا متعلقة المحلوح التقرير واذكر إذ ابتلى إبراهيم أيذ كل الناس هذه القصة العجيبة الدالة على فضل إبراهيم ابتلاه الله تعالى بكلمات وكلمات هذه كلمات سرعية ابتلاه الله تعالى بها وهي الأوامر والنواهي ولم يبين الله سبحانه وتعالى عين هذه الكلمات ولا نوعها لكن نعلم أنها كلمات تكليفية قام بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الوجه الذي ابتله الله تعالى بها به على الوجه الذي ابتله الله بها حسب نور الله عز وجل ومن ذلك أن الله تعالى أمره أن يذبح ابنه إسماعيل بعد أن بلغناه السعي كما قال الله تعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي رب هبني الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك وانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما يعني قاد لأمر الله وتله لجبيل أي تله على وجهي يذبحه من قفاه جاء الفرج من الله عز وجل وناديناه أي يا إبراهيم أصدقت الرؤيا إن ذلك نجز المحسنين إن هذا له البلاء المبين فابتل الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بكلمات أوامر ومراحل فأتمهن وهذا هو محل الثناء أنه لما ابتلي به بذلك أتمهن على الوجه الذي يرضى به الله عز وجل فأثابه الله تعالى ذلك الثواب العظيم قال إني جاعلك للناس إماما القدوة قدوة يقتلي به يقتضي بها الناس قال ومن ذريتي يعني وجعل من ذريتي اماما او واجعل من ذريتي ائمة قال لا ينال عهد الظالمين فتعهد الله له بذلك الا ان يوصفنا فقال لا ينال عهد الظالمين ومن اكبر الائمة بل هو اكبر الائمة من ذريته محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو إمامه الطيب صلوات الله وسلامه عليه بل هو إمام الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان أخرهم كما تبتدى ذلك في قصة إسرائيل والمعراج حيث صلى بهم صلوات الله وسلامه عليه إماماً قالوا من جلية قال لا ينال عهن الظالمين أين كان ظلمن لنفسه بالإشراف بالله فإنه لا يمكن أن يكون إماماً من فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يذكر للناس ما حصل من الإبتلاع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام والفائدة من ذلك الاقتداء به أي بإبراهيم كما قال الله تعالى ثم أرحينا إليك أن اتبع بملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ومن فوائدها وأحكامها فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنه إمام لقوله تعالى قال إن يجعلك للناس إماما ومن فائدنا أن كل من كان أقوى من الله تعالى بما أمر به كان أحرى بالإمام لقوله فأسمهما قال إن يجعلك للناس إماما ومن فائد هذه الآية الكريمة وإحكامها شفقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام على ذريته، حيث قال ومن ذريته، وهذا يشبه من بعض النجوم ما سأله موسى عليه الصلاة والسلام ربه جل وعلا أن يشركه أو أن يشرك أخاه هارون في الرسالة ومن فاء من فاء الآيات وأحكامها أن الله سبحانه وتعالى أعطاه إبراهيم ما سأل بأن يجعل من دوريته أئمة، لكنه استثنى من ذلك الظالم، فإنه لا يكون إماماً. ومن فائدة هذه الآية الكريمة وأحكامها أن كل من كان أتم لله دماء وثماره أنه كل أنه كلما أن كل من كان أقوى من الله تعالى بما أمر به كان أحرى بالإمامة من غيره وذلك لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما كان إماما لأنه أتم ما ابتده الله به ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة في السواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة في سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا هجرة سواء فأقدمهم سلما أو قال سلما ومن فوائد هذه الآية الكريمة كراهة الله تعالى للظلم ومن فوائد هذه الآية الكريمة كراهة الله تعالى للغضون وليالك لم يجعل لظالم إمامه ثم قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى وأحِدنا إلى إبراهيم وإسنايله أنطَحرا بيوتي ال الطائفين والقائين وال الطائفين والعاكفين وبرك السجود هذه الآية سوف نتكلم عنها إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة لأن الوقت لنا محدد وقد انتهى فا إلى حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته